الإنسان ليطغى يطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالكامل 111. أرأيت إن كذب وتولى الم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب